Yeah. أشرقت بهجة وعزب منالا، أشهدتنا جمالها والجلالا، عادة في اللي حاضي تمزو هكذا هكذا وإن لفلا لا هكذا وإن لفلا لا. بلت قلبو دور بل كشموسي قلتوا أهلا لا بعد على روسي فاستمال القوم أني ومالم هكذا وإلا فلا قلت يا منيتي تلافي تلافي لا تعاف الزجل منك وعاف مرحمي مغرما يحاكل إلالا هكذا هكذا وإن لا فلالا هكذا وإن لا فلالا قال الفتى الحبشي شجان الفارحة صوته طرب حرد دواحي العيش قيمي مني شب نار العيش قشام قال الفتى الحبشي شجان الفارحة صوته طرب حرد دواحي العيش إني شب نار العشق شام صوت الطراب يا شجين رأى الله من على صوته طراب يا محسن السواطر مغاني كم ترى فيها عجب صوت الطراب يا شجين رأى الله من على صوته طراب يا محسن السواطر اغاني كم ترى بها عجب بها يا نال الصوت بكسد والاماني والعرب شلو يا اخواني اسا وتنجلي ان القراب فيها يا نالصاب بقصده والاماني والارب شلوا يا خواني اسد وتنجلي ان القراب She'll <laughs> go هادرها المصطفى عزقى العرب شلوا يا خواني أسابوا تنجلي أنا القرى ليلة صفى معنا هادرها المصطفى عزقى العرب ليلة الصفا معنا هضرها المصطفى أزكى العرب خير الورى المختار من حبه ألل أمه وجايد ليلة الصفا معنا هضرها المصطفى أزكى العرب من حبه على الأمه وجل ليلة الصفا معنا فضارها المصطفى أزكى العرب خير الورى المختار حبه علال امه وجل ليله الصفاء معنا هضرها المصطفى عسكر العرب خير الورى المختر من حبه علال امه وجل يا نل اه وينك يا زلم اه يا لا لا لا لا. Thank <laughs> you.